قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة مَنْ إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قُلْ أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم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 فَتُمَزِّعُونَ وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ إِنْ قَالُوا كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَقَدْ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 وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين